من قلبه موقعا ينالون به ما أرادوا نعم. وسلم عليه وقال, وقال قومنا, قومنا لك ناصحون يعني أتينا من ربعنا لفي مكة وهم يحبونك ويحترمونك ويقدرونك ويعظمونك قومنا لك ناصحون لا يريدون خديعتك ولا يريدون الإضرار بك ولا يريدون ما يعكر أمر أو صف والأمن في بلادك قومنا أول ما بدأوا سجدوا له بعدما انتهوا من السجود قالوا قومنا لك لك ناصحون نعم فقال قومنا لك ناصحون وقد أصلونا وقد أصلونا وقد بعثونا هنا في مهمة لأجل أن نحذرك من سفهائنا ومن هؤلاء الصبيان ومن هؤلاء الغوغائيين الذين شقوا عصى الطاعة وخالفونا واتسفهوا أحلامنا فنريد أن نحذرك منهم فقد أفسدوا عمرنا ويريدون أن يفسدوا عمرك فكن على حذر منهم أول عبارة قومنا لك ناصر يعني ما دين نمثل أنفسنا لا دينا نمثل أطالَةً عن أنفسنا ونيابةً عن أهلنا من أشياخ مكة وخبرائها. نعم، وإنهم فَعَثُونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا هذا الرجل. هذا الرجل كذاب. خلنا نعرف. نحن أدراة. لو كان صادقا لاتبعه أعمامه، لاتبعه أبناء عمه، لاتبعته قرابته. التابعوه جيرانه، لكن اللي تبعوه هم الضعفاء، اللي تبعوه هم المساكين، اللي تبعوه هم العبيد، إلى آخره. نعم. فخرج خرج فينا يزعم أنه رجوع. يزعم, يزعم يعني يزعم. نعم. ولهم ولم يتبعوا إلا السفاه. إلا السفاه والضعفاء والأرقى. نعم. فديقن عليهم. ضيقنا عليهم إلى الشعب لما نحن أهل الحل، واهل العقد واهل الدراية والمعرفة لما خرجوا بهذا المنكر في تصورهم لما خرجوا بهذا المنكر ضيقنا عليهم فحبسناهم في الشعب ما نخلي أحد يدخل عليهم ولا نخلي أحد يخرج منهم علهم أن يعودوا إلى الرشد علهم أن يرجعوا إلى الصوت فلما ضيقنا عليهم ما وجدوا مخرج إلا أنهم هربوا إلى بلادك لأجل أن يفسدوا بلادك كما أفسدوا دارنا وكما أفسدوا أهلنا وكما عكروا صفونا نعم وألجأناهم إلى الشعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد. عملنا عليهم حصار. ما نخلي أحد يدخل عليهم ولا نخلي أحد يخرج منهم ولا حد يبيع عليهم ولا حد يشتري منهم ولا حد يتزوج منهم ولا حد يزوجهم حصار عاد. لما وجدوا هذا هربوا إلى بلادك فهدفهم من الهروف هو أنهم يفسدوا عليك الداراء كما أفسدوا علينا دارنا نعم فقتلهم الجوء والأطر نعم فلما استرد عليهم الأمر باعث إليك ابن أمه ليفسد عليك دينك وملك فلما استرد عليهم الأمر باعث, باعث إليك يعني هذا الرجل يعني نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث إليك ابن عمه بعت إليك ابن عمه لأجل أن يفسد عليك كما أفسد علينا نعم ليفسد عليك دينك وملكك دعم فاحذرهم فاحذرهم وادفعهم لنا حن أهلهم نتولى تعديدهم نتولى إصلاحهم نتولى شعونهم بدل ما يبقوا عندك ويفسدوا عليك بلادك ويعكر الصف والأمن لديك أعطنا إياهم لأجل أن ترتاح منهم وب... ونحن نتولى عمرهم نعم. فادفعهم إلينا لنكفيكهم لنكفيكهم وكانت ذلك خطة خبيثة أولا اختاروا ناس ذو دراية ومعرفة وبعد نظر وهم الثلاثة اللي ذكرنا أول اثنين ثانيا قدموا هدايا لأجل أن يستمينوا بها الرجل نعم و... و... وآية ذلك أنه وعلي... دخلوا وآية عليك ذلك. وآية ذلك بمعنى علامة ذلك الجماعة جاءوا لإفساد ذلك ولتعكير صفو الأمن ولا يقدرونك ولا يحترمونك ويريدون من الرعيات أن يشقوا عصى الطاعة والدليل على صحة ما نقول أنهم إذا دخلوا عليك ما يسجدون كل من دخل عليك أيها الملك تجد لك تعظيمة إلا هؤلاء الفئة الدليل انهم ما لا يحترمونك ولا يقدرونك ولا يعظمونك أنهم عند دخولهم عليك لا يسجدون لك وهذا دليل على احتقارهم لك فلا أحسن من أن تسلمهم لنا فنحن نتولاهم ونقوم بما يجب نحوهم لأنهم شقوا عصى الطاعة وأفسدوا أمرنا ويريدون أن يفسدوا أمرنا نعم وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسدون لك نعم ولا يحيونك بالتهية التي تحيا بها رغبة من ولا منذيرك. يحيونك بالتهية التي تحية بها تحية التعظيم والإجلال والإقبال. نعم. وقد فداءهم النجاسي. لما سمع النجاسي الكلام هذا وقدمت له الهدايا وسمع الكلام العذب من هؤلاء الجماعة كان يرد نفسه. كيفوا الجماعة دولا؟ هل جعفر رضي الله عنه جعفر بن أبي قال وقد بعت بنعمه بنعبه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال كيفوا لنا الجماعة ليقول نسمع منه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا يظلم عنده أحد فقال أحضروهم لأجل أن نسمع منه فهؤلاء السفراء الثلاثة أو السفراء الاثنين قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا لا بد أن نتأكد هل الكلام هذا صحيح ولا لا فأحضروهم نعم فدعهم النجاس فلما حضروا صاح جعفر ابن أبي طالب كانوا عند الباب لما حضروا صاح جعفر رضي يعني تكلم بصوت مرتفع يستعذن عليك حزب الله ينادي بأعلى صوته يستعذن عليك حزب الله يعني نطلب الدخول من أنتم نحن حزب الله يستع النجاشي تعجب أول كلمة يسمعها لا أمر سمع مثل الكلام هذا العبيد يستاذن عليك حزب الله ادنوا لهم نعم فقال النجاسي مروا هذا مروا هذا الصائح مروا هذا المتكلم فهو وقف عند الباب وقال يستاذن عليك حزب الله يعني يطلبون الدخول قال مروا هذا الصائح ليدخل نعم مروا هذا الصاي فليؤيد كلامه فليعد كلامه يعني نريد نسمع مرة ثانيه كلام هذا ما سبق, سبق ما سبق عن سمعناه من قبل نريد أن نسمعه ثانية وأن نشنف آذاننا بسماعة يستعذن عليك حزب الله نعم ففعل فعل. قال نعم فليدخلوا بإذن الله وذمته فليدخلوا بإذن الله وذمته نعم أذن له فدخلوا ولم يسجدوا له فدخلوا ولم يسجدوا له. كل من دخل على النجاج من اي وفدين ومن اي بلد يسجدون عمام الملك ملك عظيم السجد. الا هذه الفئة جعفر ومن معه لم يسجدوا ففرح السفراء الاثنين او الثلاثة فارحوا وقالوا هذا انهم ما يقدرونك ولا يحترمونك ولا وليس لك اي قيمة لديهم بدليل أن من جاءك من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب يسجد أما هؤلاء الجماعة فاحتقار لك لم يسجد فسألم لماذا لم تسجدوا؟ قالوا إننا لا نسجد إلا لله عز وجل الذي تسجد له الملوك وتسجد له الخلائق فهو وحده المستحق للسجود عظم هذا الأمر عند النجاشي. نعم وقال ما منكم أن تسجدوا لي؟ قالوا إنما نسجد لله الذي خلقك لله الذي خلقك وأمرنا وأمرك وأمر الملوك والعم بالسجود له وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك. الله الذي خلقك وأوجدك من العدم وهيئ لك هذا الملك ونصرك على أعدائك وجعل الملك بيدك هو وحدك المستحق للسجود دون سواه نعم وإنما كانت تلك التهيئة لنا ونحن نعبد الأوثان كان في السابق لما كنا نعبد الأوثان كنا نسجد للمخلوق أما وقد كانت أما وقد من الله علينا بالدين، أما وقد هدان الله للإسلام، أما وقد أنار الله بصيرتنا، فنحن لا نسجد إلا لله وحده، فهو المستحق للسجود دون غيره. نعم. فبعث الله وبعث الله فينا نبيا صادقا. وأملنا بالتهية التي ردها الله وهي السلام التحية أهل الجنة بعث الله لنا نبيا صادقا وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن الله خصنا بالتحية العظيمة وهي تحية أهل الجنة وهي السلام أما السجود فلا يكون إلا لله الخالق الواحد الأحد نعم فعرف النجاسي أن الكلام هذا حق هذا الكلام ما يقوله إنسان جاهل ولا يقوله إنسان ضال ولا يقوله إنسان غاوي وإنما يقوله إنسان متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وأنه في التوراة والإنجيل وأن هذا يعني تحية الإسلام وأن التوراة والإنجيل ذكرت أن السجود لله وحده نعم فقال ايكم, أيكم الهاتف ايكم اللي قال حزب الله يستعد ايكم الهاتف ايكم المتكلم قال جعفر انا نعم فقال جعفر انا نعم فقال فتكلم قال تكلم نعم قال انك ملك لا يسمع فعل. عندك كثرة الكلام اولا النجاشي قال ايكم الهاتف بالموقف بالباب حزب الله يستعد ايكم قال جعفر قال النجاشي لجعفر تكلم قال أنت ملك والملوك ما يصلح طوال طول الكلام وساعة ساعتين يتكلم الإنسان أقول لا الملوك يحتاجون إلى زبده إلى كلام مختصر فنريد أن نسأل الرجل ويجيب أو يسألنا ونجيب نعم ألقوا عمرو بن الهارس نعم قال إنك ملك لا يسلح عندك كثة الكلام ولا الظلم وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي أجيب أن الجماعة دولة حزب الله أو اللي قال حزب الله يستعذب اللي المصطحابة أنا أتكلم عنه نعم فأمر هذين الرجلين هذين الرجلين فليتكلم أحدهم نعم فأمر هذين الرجلين فليتكلم أهدوما فتسمع محاورتنا هو يتكلم وأنا أجيب أنا أسأله وهو يجيب نعم فقال عمرو لجعفر تكلم قال عمرو لجعفر تكلم عبد عمرو ابن العاص قال لجعفر تكلم وأنا أجيب على الأسئلة التي تصدر منك نعم فقال جعفر للنجازي سلم قال جعفر للنجازي سلم هل نحن عبيد ولا أحرار إذا كنا عبيد وهربنا من من هرب كل واحد منا من سيده وهرب كل واحد منا من مولاه فمعنى أننا آباء كل واحد منا يكون عبد آب من الواجب عادتنا إلى سيادنا هل نحن عبيد ولا أحرار اسأله قال لا بل أحرار من علية القوم أولاد أسر عريقة من من من, من أعيان مكة نعم فقال جعفر للنجاسي سلوا عبيد النهان أم أحرار فإن كنا, عبيداً فإن كنا عبيد أبقنا من أبابنا وإشققنا عصى وهربنا من أسيادنا فمن حقك أن تعيدنا إليهم فارددنا إليهم فقال أمر بل أحرار, بل كرام, أحرار كرام من علية القوم. نعم فقال, فقال هل أهرتنا دما بغير حق وهربنا خوفا من القصاص لأجل أن نرد يعني وإن كنا من علية القوم وإن كنا من الكبرى إذا كنا قد عملنا جناية عملنا جريمة قتل وهربنا خوفا من القصاص فمن الحق أن تعيدنا إليه هل هربنا هل أرقنا دما وهربنا قال, قال طيب هل أخذنا أموال وهربنا فيها إليك لأجل أن يطالبوا بأموالهم قال له قال, قال طيبة دمنا نحن أحرى من ناحية ومن ناحية ما أرقنا الدم ومن ناحية ما سفقنا ماء وإنما أردنا أن نحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم. فقال هل اهركنا دما بغير حق فيتكسوا منا قال عمرو ولا قطرة ولا قطرة يعني ما سوى لجرح يعني هل سفقوا قطعوا رقاب ولا قطرة دم يعني ولا شجة ولا جرح بسير ما احد منهم تطاول على احد منهم قال طيب هل اخذنا درهم اموالهم وهربنا بها لا ولا درهم نعم. قال هل أخذنا أموال الناس بغير حق؟ فعلينا قضاءها. قال أمره ولا قيراطا. ولا قيراط. يعني ولا من اللي ما أخذوا شيء. أول شيء إنهم هم عبيد على حضرتك عبيدنا. ربو. رجعوا لنا عبيدنا. ثانيا ليسوا قد أراقوا دماء فتطلبون دماء لكم. ثالثا لم يأخذوا قيراطا واحدا من المال. فماذا هذا نعم. فقال النجاسي. فما تطلبون منهم تطلبون نعم. قال كنا نهلوهم على أمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا ف... غيره يعني السبب الوحيد اللي ننقن عليهم كنا وياهم على دين واحد فخرجوا عن ديننا نريد نترجعهم أو نريد نأخذهم بالقوة ونرجعهم آمنوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصدقوا فليس من حقكم هذا نعم. فقال النجاسي ما هذا الذي كنتم عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ونكمل المحاورة بين جعفر رضي الله عنه وعمر بن العاص أو بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سفراء أهل مكة في لقائنا القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم